بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتن والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر؟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 نَرَبَّكَ لَبِالْمَبْصَرِ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ من المسكين وتأكلون التراث أكل اللام.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 فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئن ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي